بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كَلَّا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين